لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامة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 تَتَّبِعُ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ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 أولا لك فأولا ثم أولا لك فأولا أيحسب الإنسان أيترك سدام أيحسب الإنسان أيترك سدامألم يكون طفلا من من ينم ثم كان علقا فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى